من الله الرحمن الرحيم ألتك عديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى <تصفيق> اذهب لا فرعون إنه لَا <تصفيق> إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ زَكَّيْتَ وَأَنْزَلْتَ إِلٰهَ الرَّبِّ بِكَ بوايا واه تنسن فانك فقال انا ربك إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَ فَلْ لِمَنْ يَغْشَدَ أَأَنتمُ أَسَمْزُ خَلْقَنَ مِ و فواسمك فز و واو تصليه وان نظم بذلك ذا اخرج منا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أأَنتم أسدخر قنعم بنين وان فرسمك فصوي واوقف أرض بغد ذلك ذحاها أخرج منها na fi di ka v mai بَنَن رَفَعَ السَّمَاءَ فَسَوَّاهَا وَأَن قَسَلَ إِلَيْهَا ونرضى بعد ذلك بعانا أخرج فإذا جاءت الطامة الكبير يوم يتذكر الإنسان ما سعى وانظر إلى الجحيم مليمين بأمم من فاوى آفا والحياة الدنيا فإن رجع هي and well, وَأَمَّا مَنْ مِنْ لَا يُنَارُ مِنَ الرَّأْيِ اقْرَأْ بِمَا رَمْضِكَ رب الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ من إنسان ما لم يعلم إلا صدق الله